غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة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 اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى نهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسر له يسرا وامنا من بخل واستغنى وكذب بالحسن نَفَسًا وَيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا أُذُّرَ الدَّاءُ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا اشقا الذي كذب وتولى وسيجن نبها الاثقل الذي يؤتي ماله يتزكى وما لا احد عنده من نعمت تجزى الا بتراء إله ربي الأعلى ولن سوف يرضى